الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من خطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا أرقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذاندهم فسعقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحيم سورة الملك وصورة na kiyaa ha waxa inaan أي fadaail ayu rasuulku u sheegay sallallahu alayhi wasallam waxaa kamid fadaail shaayreeda ay rasuulku minuu yiri xadiis ka ay wariyeen arbaa sunan wa abu daawud iyo tirmidhi iyo nasaa iyo ibn majah ay arbaa sunan lahaay ee أشرف علي صاحبك إلا عذابك قبرك وكبت بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز الوحيد هي المنجية سورة الدعس وعمدة ضدك عذابك كبت بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث بلن بلن بلن أياكس عرارتها وخلوقها وقفر سنكروا من كثيرك مقدمتها سورة الدعس ولئوست تفسيرك يا ذب الله وها الصحيحة رسوله صلى الله عليه وسلم in having ti markus xanay u akhrin jiray iyada iyo suuradda duxan la dhaw laba la ilaah wax akhriyow masiixan jirin ayaa xadiiska qusuqnaati marka fadaaishaas ayaa ilaahay yadoo fadaal balan ee suuradda yasiin nawan kusoo maray waxa la wariyay موسى ساحن إلا ورسول صلى الله عليه وسلم آخره سأبنا وحأ ويد فضعيش عيله حيا عند إله سبحانه وتعالى وروح الدنوى وغلا فسوردنا يضت ودعوته وقبل العذاب كيسه يكبد بعيسو أيه رسول صلى الله عليه وسلم ضت كنا وغورنا فضعيش هذا السجن ووجكت وجد ينتهي بهن كمرح الساحن أيه من آخره يلا يا سورة الدخان قال الساحن ألا وحول التباركة وح صرييا waa barakadiisi xayxay kisoo ay balantay iladi allah diyadi jacantiisa ku jiraa almulkum makhluuqo dhan mulki ayga makhluuqan oo dhan isagu iyo dhulalka iyo ku ala ilaahi wuu qasnaa yaa subhaanahu wa taaalaa qasnaa الذي wax fuuqdaanaya marayhe waa cala kulishayn qadiim alladii waa ilaahi alladii kiwii kharqal maut mautka abooray wal hayaata nolosha abooray mautku waa makhluuq ilaahi subhaanahu wa taaalaa abooray أي ملايكت سواق عدا وهي لو واحد جرى عداه لكن موتكم مخلوق إلهي وابوريسه ثانو وتعالى ورسوله وينشر الحديث كمتفقها قيام هذا الكين يا استوى وان ملحد مركز الاستيعين يا النار هي جنة بحر قلوا والبوا الله واقع يا أهل الجنة فيشربون بيرسول أهل النار كانوا يا أهل النار مركز يبون فيشرب لو كنتي كرت ثانية رهول قلوا والمركز على الله يا خن hayyu sallallahu alayhi wa sallam markaas waxuu ku darey marka uu xanuun jinayee nafta ka wa kan xanuunka badan laa ilaaha illa allah inal ka ruuxa ka wareerinay markaasa la gowraciyo wa sallam markaas la قراو البيبر هل كاس الجوتات قواريس مرك موت و مخلوق عووي إلهي مخ مخلوق يس كميت هو الأوري الذي هو إله الذي كيوي خرق الموت موت عواري والحياة نرشنا عواري ليبلوكم كل وضع عواري موت وحلوه مريء للفسينتو دياركجح بولاهيو مو عداء يولايو ووحة الرهول بستويه هذا يقبلانه رتكحنوجيو خطر قاساس اللجوء مري الحياة والحياة الهي واحدة نرشا عبوري نحال الله بالله عبوري أيها اللي ليبلوكم سويدين امتحانا الهي سبحانه وتعالى ومركبه وقتان نرشا حدى النوشي ان يموت كدام بين دونه وقبري كدام بين دونه وقيامة كدام بين دونته وحساب كدام بين دونته بأن الروح الهي كعبشنا ويصد ديارنا الهي سبحانه وتعالى أيها وهو الفريفارتوني ويهو الرعي وكاري kii ama ka tarka munaafaqaha ay xamaay ilay ka cabsaneen naftiisa iskaraacay oo uu rabu samaynayo marka alle wuxuu yiri waxa labada loo aboolay marka ilayntu la muujiyo ay wiiroob yahay iyo qiyaamada iyo wixyalaha adag ee aan farayey aan rumaysnayn سوف أقرأ المقضان ليبلغكم سؤالين انتحانوا أيكم كيمنا أحسنوا ونجمبنا عمرا حتى عملا حسنين تقولين ألا مدين أكثر عملا وعمل بدنا الحاجة إلى إلهي وسن سبحانه وتعالى جعلين وإلهي أقبلين عملا يروا إلهي وأقبلين واجعليها ورها ورها لك لأننا قلنا الجنة قلنا أيضا فضيل النعيات اللي انك رضوه وزاهدك يا معروف كها. و هو الاحسن احسنه لو حاول معنا هل اسوده واخلصه مركا سوحي الا عملك لو بدا لا اقبل ما هي اخلسه جوانا بالله جت ولي جدي اسوده وانا رسولك قد صلى الله عليه وسلم عملك والله هي حالك دا او صلى الله عليه وسلم o ila innaarkisa loogu horaysiinay waxa kamid ahaa من xafidul القرآن ila dadka ruuxa ugu fadhlay goob uu yiri rasuulku waru quraanka inta ay qaanaha hadalada caberay fa'al faraw oo kaas oo la ixtiramo weeyay uu nuxurbay uu yiri rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam ruuxar ruuxa ixtiramo ilaaybu weelay uu yiri rasuuluhu ilaa in tum maal siisaada qabna khayr badnaas masafiin tabisaayida ye adka ku diyaar la yahay waala ku la geesib uu yahay lugu dhaxay aya lugu dhigay rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam sidoo hadda lagu horjeeday marka amalka ahsan ka waxa weeye waa amalka labada laga helay waa amalka ruuhi ilaahi darti ulo jeedo haddana waafaqsan haddii ليبروا قصوى ذنم تهانوا إليه موت, كأي ري. إلهي موت أمه جيوي. أي حياتنا أبواري أو ويا على أولي أباد أمود يوي أيكم كين أحسن ونجبلا عملا حق عمل وهو العزيز الغ... وهو العزيز الغفور وإلهي سبحانه وقصفات عسكريات الذي إلهي كيوي خلق أبواري سبع سماوات تضوا الصمت تباقا أو خلق الرحيو تلقيع وندوم نداي كسر ريز. ما ترى أرك ميش روح على الله ضيوف في خلق الرحمن الله الرحمن كأبو من تفاوتن كالفغام صمدي اركمي صدتاني وقصوا كساء مال مال كف قول ساسع صور ايزا سيقول لك انت هايو ساسع صور اكت هايو فرجع بالعلي البصرة ارقاها حال ترى انا سملا قاسة من فطور دلعو والمال دلعو على سملا طوان جارية بغول جارية في ريب وقالي سمحانه وتعالي ما ترى اركميس في خلق الرحمن الله الرحمن كابول فساء سملا ابو ري من, من تفاوتين كالفغام مال مالك فرق ميسو وكانوا فرج عل بصراه الطراب بنا قرطين لهم كوع من فضور نجحناه مال جيحناه دل على عنا طار فيمرجع البصر وادي عل المر لوادي يا مرصد هذه مرة ثم فيمرجع البصر أرجع عيل وسونا كوع علوه كردتينا لوجر ينقلب هذا سونا قاعد خد ضمط يجيحناه ناس فقر ينقلب إليك حاجة ويسون نقن البصر أرجعه يندهجي خاصا يسوي سون جوي. والحال هو huwa araghas hasir udalib indiyo ku darin batso noqon un bay fuqso noqon baaris wanaag gooliga ayad keermis ilahay abuul fiis subhanahu wa ta'ala meel duuga hamare meel duuga sanmare meel meel ka dheer male meel meel ka badal male wa wa saasaa oo la qabax ثامرا لو في مصابيح حافة ينصاع فقرح النبي عليه الصلاة والسلام واحد كهرب مصابيح روح اثنين كبرنا صامر فقرح دوا وجعلناها حتي وحنقد عنك شجومن قول ورجميو ليش شياطين ثاملا اللي جاء عنا يخبر كذا يف مريت هنا دوغيستان واعتدنا وانضيارنا لهم شياطين ت هذا الصعير علب نار تصعيرة لها اللي هو رج ياقو ريز علب كلام ضيارنا بدون كنا الله جلاياو مركز دعاني ثاملا خبر على سبحانه وتعالى xadkii dhan ma xidigu dhan mehe waxa dhulba ka soo go'ay sa xidigi markaas lagu dhufanayo duuyeyay sawirankaas fataalada muko aydana iyayaa wa taala maatin waba najumiyad tudun saddexda waxaan ahayn ruuxii وهو قفى او أخطأ أو أضاع النسيب لا يفتب إله إكتصال الله هناك روح أسيبه و الروح الله سبحانه وتعالى حقه يصيد السحلة قرر مره صلى الله عليه وسلم و للذين كوي وحاوصوا و كفروا و قالوا ربهم ربهم فوق كفرين عذاب جهنم جهنم عذاب كذب و المصير ما الله سعدنا وحاوه باسبدا جهنم روح صعوده إذا أول قمرك تورو فيها جهنم بحيضة سمع way kam maqlaan jahannamo shahiqan صوت oo saawtka dambeeraha markii raashin loo soo wado صوت kala ay ku dhawaaqan saawt aad iyo aad u foolkan oo haddii taan inay isugu ilaalahay ayaad maqlay wal xarhiyeeduna tan fuuro ay karkareysa سادك إسوس قري أسدك أوس يا أو رامي دب كأنه نعطف ضباطن لجده اللي حجنيه السعال بقى كان له ضرعي مركع ساعة دتك إسوس قريه مركع الصعودين <تصفيق> الصادات على قص الصعود سد الله صور إسوس قريه إنسان صار كرو تفور ويكره سهدا الله سبحانه وتعالى عرائ دتك أوقفته وحيو لوان إن أيدل الله تميز إن الجو من أجل الغير عرب برتق كل ما أقوله مرك الروح في مركل لقولي دو يلا سؤس وين حايكو سوينس كل ما مرك الصو هو القيل لقولي دو فيها نار تلها هذا فوجن قه سألهم حاس سؤال خزانتها شقاري النار تولد مرأيتي نار فيها خديس هي سؤالي أوه هي كله هيان هل ميعتكم ندير رسول إلين كتاب إلين دجا مين اللي إلين صادرين رسول إلين دجا مين اللي إلين صادرن ساسكود هيان وأنا لا صدر ندير ونوي كتاب أنا رسول الله الله قد جاءنا النذير بأن نوي فكذبنا أهوان بينه وقل الله سنكون رسولك ما نزل الله إلهي مسودجين من شيء إلهي كتاب مسودجين رسوله لا تصدر إن أنتم برسولكم كنر إن أنتم ما أنتم متيه إلا في الضلال بعد إلحال المياه الكبير بعد إلحال المياه الكبير إلهي لا تصدر وحاجة الشيء يساوي بينكم سنكون رسولك لها وقالوا وحيد لها وآهل النعركة لو كنا أعضان أهان الله الملك نسمع القوة ما قرأ أو نعقله هو فهنا هذا هان لهم ما كنا ما ننقل ما نته في أصحاب الصعيد سعير الصاحب ما ننقله هذا وح مقر لهم أو وح فهم العقله نهان لهم ما نترك منه كجيران صعيدهم بالله سبحانه وتعالى فاعترفوا حسولا إياهم وحاصدين وعربنا جز الشيء وا تكتونا ربنا الله سبحانه وتعالى قوة كمن غون فاعترفوا وعليه قرتان بدم بدم جوذي قرتان فصفقا فقام بقصنات لأصحاب الصعيد قوة السحير السحابة وهي جليه إلهي فوجي وعليه سبحانه وتعالى فوجدن به فاعترفوا وروح عندن بجس فرسول كان يلوري إلهي روح مقدر ينار استوى عن جرن إيه نار تحق أوله وصل إلى هذا كشريق وق كرتم بعليه سبحانه وتعالى دن بجوده أهل النار إيه إنا النار تمدنه فاعترفوا وق كرتم بدن به فصحق أن فجأة قال إن ساس القران كولي يسرح بين الترغيب والترهيب في نكون موارد مركي عذاب الله في الجنيني ولهو ورم هيا جنات هي عدد كان الجنه ان الذين اخوا يخشون كعفصى هادون ربهم ربيقود دل غيب يجوكري غداو يوين عندنا لو جوغون بها كعفصانو تدوودي الرسول الله من هذا ده ده الجواب ده هو جاي كارته إن خيّاره ووجيه هو حلو واركو حلو ومرح إن الذين كواه شلون أفسانين ربهم بكعب سان بيل ده ده هذا كل جو دي انتبه إلهي كعب سان كبير بليه قواص ليه الدنجة ألا يفعلوا أسرر السلايس قو لكم هذا الكين أوجها ربي هذا الكين لجها رقارة إنه إلهي علِم ووبيه لا تصدور لواط هذا قار وهذا الشيء هذا السلايس لواط وإلهيكم مغل أرك يا سفانا وتعال محايري وحلاط كجيل وإلهي وبيه سفانا وتعال ألا يعلم ألا دليلين يعلم ليس إلهي عجين من خلقه عدته مخلوق أو رسول كان وين على يعلم الخالق الله خالق مئة سنة وين من ذلك خلق أو وهو إله الله تبارك وتعالى وكان بعد الكون وكان وحده سكع الصان هذا أنا وكان ثريتان كبار ذلك رتر الخبير وكان خبرة بلوه إله وهو البصيادي هذا آد وقول هو إله الذي جعل الجري لكم لأجلكم بأنك درتين الأرض لنتورف كدقي زلورا نتدين لليوم ديدي مي صحراء wala wixii la doonaa lagu sameeyo waa lagu saxanaya qashinkaas ala iskaad gurayaan iskuulaha laga qodanaya deera laga dhiganaya waa lisanaya waa socanaya wixii la doonaa lagu sameeyo waa cuslaabay waxan marabay waa qashini waxad ka maqleyso maree waa wax qulayleeyeen Ilaahay baa inoo leeyahay subhana أيام السنة تكمل فيها لكن بورها خاص كم هو بل كإله من كعبد أو دار أو أطرافته بل كمشهد من تقصو وكلون عنا صار عنا وإلهي رب حقيس السانة إللاون مركز صار صان ربك كسر عطان وأرزاق له إلهي سبحانه وتعالى ربك كسر عطان حضناه إللاون وإلهي رب حقيس النشور صادحين تطع طويل قبور تنتظف قشان أنت الدنيا سان ربك أذكرك ثنا الصعوتان وحيدين تبينا ربك أنا أبدا مرة صاد بقول كل اللي نكسر الساعة الساعة وقال مر كسرها بيدق بالصلاة أيوه هنجوي على وش آمنتم مكع من نقطين من الله في السماء على السماء صار ضوشة خصو ونوعشة خصو أن يقصف عن الجوي بكم يدين كده قلية عالسنة يوم الأرض نوقي نلجو معين بدكتين فإذا هي وابي يضلول كي تطمور بدغاق يسون لولك إن هذا ساعة ساكن كي يدلول كي يدي ilaa ila subhanahu wa ta'ala dulkana amre in uu war siyo oo haddo hadlay Ibraahimna abaan shaqla geey jiray oo a zahir oo taqaa ayaan in baawriga wuxuu yiri waa la ga jirtahay dunuubte sosay u waday nimki halki uu ku woy ilaahay ku toobad kaalay dadka ugu fiican bu noqday marka ruux u galo waxaan u xunayay yaasi allah ilaahay yaq asay say ilaahay dulkan iyo awraad waxaan ku sameenaysay ilaahay من في السماء الله سمع لكم أن يخصف بكم إذا يجبوا الأرض فإذا هي وابئيضا بكم فالطموء ربقاء قيسو سعوني أم أمنتم مأين بدكتهم كو إلهي العاصين من الله في السماء سمع لكم أن يرسلوا صوتهم عليكم جفين حاصلوا لأنه لدينا حقا القرى سمع لكم ونقرسوا نحن نقصوا هنا فستعلمون أبوالي ودوغان دونتن وحنجبات أبوالك الكريف النديم دقيتان كيف صدر النقطة؟ عساس كد جاي سلا النقطة دقيتان كان عليه وين راح الجابي؟ فطيلة عسرين وين راح الجاب؟ ولا قد كذب؟ من قبلهم كون نقولهم هذا الوصادر كوريبا رسوش في بيني كتاب اللوصد في بيني فكيف سلافك حان النقطي ما كيري in la ibeeyo oo rasuula la beeyo oo qotada ka ansadiyo kalaan kaaga la beeyo sida markaan in karay oo aan sida raali ka noqon waayo in karay seegu noqday bal in kaartay waxa ka dambeey waxa ka dhashay ee waxa loo yahaa ka dhasho helageen awalan yero min arkay inoo min kuubra qaaday dad مرنا بعشرة كذا ناس قصص سو كذا ناس مرلا ويسخصر لابانيس لابانيس لا جرب ويسقانه يساق صار دعم مايس سوا واحد لواعب رقعة طماهدضنا جيت دشى إيه ملكت دشى هو, هو لم يرو من أركين إلى الطير شنبرطة حجده فوقفهم حراي كيتور كرة سافعت نصف فايسة ما رج ما يمسكونا شنبرطة سلاصة يهودا مرة الرحمن الله كما قال إله سبحانه وتعالى إنه إله بكل شيء شيء كس كل بصير وعارف وشملت إله يعارف إلهه هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أم واك الذي كاسو هو اسغو جند عيدان يدينها لكم يدين كاسو ينصركم من دون الرحمن الله الرحمن سكريس إيل كافرون مال كافرون ما إلا في غرور بين holitaan iyo kala dhaxeed moyo wax karma ahaan sheeydan babbeena sheekay nus rabbiana sheekay waxba waxay leeyeen qaray ilaahay wax leeyeen taray asnaaba wax leeyeen taraysa dadintu wax leeyeen taray waxaasi sheeydaanka ugu sheekay qali subhana wa ta'ala rabbil ilaahi ilaa xaqiisua iqabada in يا keen iyo iyey ciidanka ciqaabta ilaahay ila ka difaace ya amma waqa'iha rakalladhi kaasu huwa isbu jindan iidan ilen halkum idin cuulan kaasu yan suru kumindun rahman ila alrahman asakiri sidin gargaaraye oo iqaabti sidin ka qiinay in il kaafiroona mal kaafiroon illa tagaro gaalada waqool إله يسوع قرطان يسوع وعبسان هو هزقه كان فرب كياس يودي هدي له فرب كياس تضطر نوى قال له حي يا سماضين هذا الذي يرزقكم من أمسك حدو إلهي هاي يزق <تصفيق> يزق يزق يزق وإلا إذا ما كي جرتانس كبر لجوا وحيد دائماً في, وحي دا في عتو ملح عليك ونفور عر حقه كسب دنان كسب أملاح عليكا أي دائماً بالك ونفور يعر حقك عراني كفوا قال أفهمان روب مو كي قال كي الله يجزاه تنتهي كبر هني أفهمان روب يمشي مكبن مكبلاً استرق ملح ملح أفور رود أو نع رود فور رود وحدة فرس كيف نسوي ماي وانتظر انتظر وكر وعندلقو هذنا فرحنا وسويلين وكره مربر مرقس على وضعي أفهمان روح يمشي سعائي مقبن يسوي ولا على وتي وجي يسافر أهدى مقاسها نونسن أما نسرع بها نونسن يمشي سعائي كار وجالك يسويه الصغار لقيه سب قسمه مدحه سيف عن التعلين so على سراد وضد الشام هي مسلقي من فاصم وضلا وهي وضد فاصم هذنا وتوسيه يساف وما فارر وما يندل caaray iyo hawo muko wajiga u dhacay oo wadada qalqaloo aan hayay isaga marka qalaca toowla qalqanay uu raaci marka wadaysina oo hoos u marka ruuxaasi uu soconay ruuxana warar taagan oo hoostiisa fiilanaay wadada uu wa kaafir هو إلهي قلوا أحاول هذا هو إلهي الذي ينشأكم إذن أبو رأي وجعل إليكم لأجلكم إذن كذلكم حقوق إليكم أستمع مقلق إيوال أبصار إلهي يحب إنسي أحد يحكمه لها يحب إنسي أحد يحكمه لها ولا في قلوبتها يحكمه لها قليلا محاير ما تشكرون إلهي ساعدكم كما يحب إنسي أنت كل شيء نريسا وكار رؤمركم سواء وينادوا لها بقوين ويجيروا هذا ما نرى بأوهر طيب أي إن الله وف ee qoon dabero way raad doqdo wakasi uu waan gooyayne egeyska daaye hada iniga waan baah dhin mahay maqaanka sida oo kale qalbiga durur waaxan iyo waa shoo waka qalbigeeso Ilaahay subhana wa ta'ala waxa inuu daaye mal ma innna kala deen Ilaahay wuxuu ma innasi ya markii hore kusi ya hadana ku daaye ويرثها المحاكية شوبي نوا على سبحانه وتعالى. قلوا هو إلهي الذي كيو ذلأكم إذن فرني في الأرض باكر. للكسائدين كبد. دونك أزوحى صافر سنة وقاري إسلام بلد. حاجة كأور كأورمان ملك ليه كيم أدم. عدم كليه كأورمان. وإلهي كسائر للكسائدين كبد. دونك أزوحى صافر سنة وقاري إسلام بلد. حاجة كأورمان ملك ليه كيم أدم. عدم عشرون. وحاء دونك الجبر. إسمار. قراء مرأي. قراء أب النايس. جيل بمركو wa ilayhi rabbaka jala tusawiruna yaquluna gadu waxay yeyeen mataadir wacdi qiyamana as-siriis hiysaran as-siriis wa habna in kuntum addat tiin sadiqina quruna siriis qul waxa tirada inawal ilmu waqtahu wahanayu sooxinta iyo xashrinta indallah yahati ilahi baa ganay gorta qiyamada baa samaysaa xashrari wa inama ana anu wax kalmiye nadirun banadiga mugin waaxan kideeyan وجوه الذين كوجو كفروا وقالوا وقتيلو الحلوي هذا عذابكن الذي كيوي كنتوا على هيدن بي اسغا تدعون خويارتو عذاب قدي جبتين اوي وو فغاله وداه ما نو يناد واكن هدر كو صبروا على ساي صبروا اولى تصبروا وقالوا حلوي فلما عذابك ما قيامدان يا عذابك ادشيج ايو كمك قيامنتاي دخدا لين عذاب, عذاب الرسول لا عيسى عذاب في تكدبيه قوي قالوا في العذاب في سؤ ديجرن فلماهرهم مكان اركان زلفت سقر ذو سيادو حماط وجوه الذين كفروا غروي وقيلوا حالي هذا عذاب كريم الذي كنت معهم في السجد تدعونا وهو يرتوي قالوا خاتن هذا نبي الله محمد ارايتم بالغا ورن الهلك الى الله اله الدهلا قوم معي إلى الى جيرنوا هلاكو او رحمانا الى نون محرز فمجيء الكافرين jala bayarku ilaalinayo kubad baadinayo in cadaalad alaaha xaqi qaliin in ku samaraal cadaalad mahay wala halaaga yaa iska sigo waa dad yahay oo inaga dhamaanayo waxa sidee jeed inteena bolander school mid bayna hay koontay waxa dadna halaagay aniga dadka ila soo do soomar wal cadaalad in ku galay ma isan dhawaleeyso xana wata qul araayti min hala wa alleh rabbilana توكلنا tala sarna hadan yarnahay kara badan iyo xoog badan iyo kuma talsoine ilaahay baan subhanahu wa ta'ala ku kalsoon nahay oo waxa noo u nugu ridayood dhan aan raali ku nahay fas tacalmuuna wada ogaan doontaan dad gaalada tiin man dadka kuwa isagu fi dalal baaday fusr qalb mobin aadmi في جلوجار ورهل بلوجار كمين يعلم تراه استجم فمن بماء معين فمن يأتيكم يا إدّين كنا يا ماء بيو معين إيش عرقتوا بيرس عنا يوا عيرها لاجها الأقى ونا يا إدّين كنا لا يبيير ركوا كر ركوا غص وجريم نالنا الجاركير سبحانه وتعالى صبختن ما يسان هل ما البالي كليح مربي عرشي يووش بنيشي بلوا ورعي القرآن ولا قاري كريوه ونعرض إلهي سبحانه وتعالى حصوص ابو ربي سبحانه وتعالى عابد قولا رأيتم من أسباح ماءكم هضين نقضان بالقوة النبيين وغورة غائرا في الأرض بلك قوة وصلوا قليم فمن يأتيكم بماء المعين بيئش عرقتوه القوانيس نايز يا ايدين كيني سورة النون وسورة النكيهوي نون حروفتها سرده قبل الوضان بيلمتها إنك سعب الله من عباسي غيرك أي فاسرقه فاسرقه عدهان و مالاي هيا نول الكوي وين درتد لكن سيدة اللوب بنية هيا قاف إيه حاميم إيه إهلاميم إيه صاد إيه حروفتها ترده سرده قبل الوضان وغران كنا نقدم بيه أو التلماني وغران كنا نعجزها أي حرفتنا كميلي وقالا يبن كل أرتيب عليها قلنك وحلوقوا قر wanaastoraa yuhu qaran qalin ka yuhu qaran ma ku dhaartay wa jawaabti ma anta mid inuu ilaahay muhammadu fi ni'mat rabbika bisawni ni'mat rabbika rabbiga inuu kuu ku yaqaanana wa kanagu aqal badan oo tan nagu rumbaana ku lagu aan ku dhin jireena markuu leh marka alle subhanahu wa ta'ala in food dhaartay ayaa wuxuu yiri ma anta binicma ta rabbika bmajnuub ma anta miti binicma ta rabbika bisar inicma ta rabbika rabban niicma ta uu ku siiyay sababtaad bmajnuub in aad u miti marku lahayd kun niicmeeyay ay ku dhaawad waalad ma waalid ba alle subhanahu wa ta'ala habl kooda marka wuxuu iimaam mar واللبيء والصبر واعي إلهي بسمهنا وتعالى مر كسير سينا يود وإن الله كوحد الله ولي واقتي جم قوسبار صور وهوا البقاء طائع وإن الله كوحد أجل, أجل باد غير ممنون وميد الجوين غيرك الله بسمهنا وتعالى سفير مر وإنك عادوا إلهي وأماني على خلق دين تشبه قصة وين والد على خلق على دين عظيم بع دين وين تشبه خلق وين تشبهت كان خلق القرآن عايشة مركي لويدي رسولك الثور بالخلق قيس القرآن كما خذ من نكوت كان خلق القرآن رسول صلى الله عليه وسلم واحد إليه هو الكرامات دجاج ماله سبر كيسي ذوقات كيسي جيسينيذي سي واحد بدرسيني الأول بوضروها قم إلهي سبحانه وتعالى كورنيل كسر يسوع فستبصره ويبصرون يوروا ويركبون بأيكم كينا المفطون ويهي كن لفدني حق الجرم ريو وعالم بعالي سبحانه وتعالى سقمر ودوالم طاي على سبحانه وتعالى في ودواندنا طاي يوروا ودواندنا كينا لفدني يو إن ربك, ربك هو رب جا عالم بمن شوحة ضل الجرم ريو عن سبيله وضد إلهه وهو إلهه عالم ويا بلم تدين قوة ضايه يو فلا تضيع حاضع إن ميله من ما صردو مسكوا مركي لب قبضان الواحد يركحه طلائس المكجبين قوة إلهي يرسل كبيهني قوة هاطيع وده وحج جعليه لو تتهينه إن أتجلع سنات فيتهينون إياه ونقود جل عام من على بين رسوله كسل الصومر مركي خلقه سان واجد دموعين يجي له عن السنة ما منه وح عن سبعة تنزل واح قبضان ناقبلا الناق واح قبضان قو قايم هذا رسول صلى الله حق الله ليش يدونها كرجل عدل وجوده شديد باتر؟ إذا جمعتنا الزنا حق قال لما أتى الزنا عدل غلب مرك الله سبحانه وتعالى ويحج عليه وجود بان كده هم كده ذا ليا أنا ضج عراو فيتنون يا ولع بوج العنق ولا صدق مرك هيري وحاص قال لما ذاكية ولا صدق مرك هاضيع كل حلق من دار بان كل مهينه وادلها إلى هيك يزكح هماز أو حمبل مشاع أو صعبان بالناميم إن إسقذ درك الله كأنه ذب كشيلو عدواك كلهري لا يدخل الجنة نما فرسول الله عليه وسلم هذا كيس قدرة جناز إلهي مقر منا هو دي ذب للخير مالك بخير هو يصاع عندي سطحية معتدٍ حدقته بره إلهي سي حق سيء ذبك حقه ذي كل حدقته كله بره مالك فقط هو دي ليه يعبدونه يهوكاس حدقته بره هذي من هو شعرك يكسر بحرنا ويردنه عطليم كسر أذاك غليص قلب على خير درن فهم درن أو حفهم رحص على عثل الله أنبئكم بها كل عثل جواد مستقبل حديثة متفق أهل النار كما يدين كور وعاكوري رسولكم أهل كل ضعيف متضعف لو أفصلوا على الله إلا برهم يا رسول الله الله أهل الجنة وميت تبردرن وهذا ما الله سيد تبردر رئيس وإلهينا أكتب سئوه أدوه قدرته إلهي بحرم الصميان واللهي وحاسه الصميان إلهي إلهي وحاسه الصميان إلهي بحرم الصميان وحيه الصميان لا بلان بلان كاوي أهل الجنه بي صلى الله عليه وسلم مركز الكوحي سألو نارك منك كل عثل وكاوي غليب قلب علىك أفع علىك نبلا خير بلا فاندرا وحباق قرين نكتاتارها وحباق قادنين كاوي عثل جواب بي صلى الله عليه وس صلى الله على لا أروي لا كسب عاد بيقن مستكبر وهذانا الأرض يدوي وجواته على الجمل علمنه أن توروني هذانا عندنا الحكسيين مستكبر يقول رسوله صلى الله عليه وسلم صدق عصف الروح على هذانا النار أهل النار مرجع عليه سبحانه قتلي وأبني أريج بعد ذلك أنت عصفر صغار السفوي لا يكسي في زنيب وزنمارها توحار لها كل ما هو marka sharir weeyo sharkiis waa macruuf aadna halka ay halka ku leeyso ariga ka wado oo calaamado ka wado suu shidda ay dadka aan bukaan yihiin dadka dhaxda waa mashhuur oo sharka lagu yaqaan ana maxayna balan ku fasalana zinim wal muzinow wal muzinaha dad lagu yaqaan inuu yahay midalka ka socan oo inta badan ilmaha zinada maxayna alla walaas dinnaasoon isoo aaba iyo hooyada ka ugu sharbadan waa isaga wey sababta ka ugu sharba waaysan xibaal gaar ah ilaah على inuu samayn markuu wuxuu iyo kala sameeyd ida waa wehed balaay ko wax sidaana markay suuladan soo dagtay aya masliinta qaybada qaydahan weydiigu u tago nooyada wuxuu wara kale waan isku aqaan ruuxyaha uu isku aqaan ruuxa dhar waxa ay qeyrro loo isfaqaan haddii taa soo hun oo sidaas taho sifadaalaha saar waxa markaas waxaan ka baqay markuu runtii in maal kan ay dad kale iska qaataan lahayn haweenkana wax ma hayeen jirin markaasan raaci isu dhigay halkaas ad ka timid abaa ma dirjin beentameleyso wa markaas is ogaa hada بعد ذلك ta shaga bad dad kale intaaso sifaa kadib zinim oo inta ay ku sifay walaa tuday kul xaalad ma qoday buu aadiyad maal badan oo caruur badan طيب la ولا تدع كل حلاف دار بني منافقة اللي يقول لك أنا يروح أنا دار بني وإلهي فوية السبب مقعيسي مهين ومد حقرا إلهي أكتس هماز ومد حنبضا مشاع قصة وضبضا دناميما منع للخير و بخير معتدن ومد حديد لفير وحو الدون وحو الدون وقصة مياه الثمن فعل كي صورا ودم عتل ومد غليط وضبضا و جافع انت صورا بعد ذلك الزن أن كان kaana inuu ahaaday baa alayhi subhanahu wa ta'ala daamaarin mid xoolaha xoolo u saaxiib oo baniin iyo ah oo gal badan bulaha iyo xoolo badan ma laa xukula baayir dheer oo kulaha إذا lacag badan bulaha xoolo badan oo jeel iyo qal u u yiri asadduu awliina wa dadka hore bentoodi xoolahi iyo caruurtiina isku kibriyeyo ilaahay hadalkiis ugu yii wa bentii dadka laga sawiray sanasimu boo alla yuu ka calaamayn doonaa qaxor doonaysan kana waliditaan qaxoronka سافر كرّد على الوجر إلا ولن تولع على. إنَّ النّوّ بلونهم قريب بلاه كورمي وانم امتحانك كمابلونا صنع امتحانك أصحى والجنة هو بيرت سحيد قوها إذ وقت جا إن امتحانات صح والجنة عقص لا يسرونها إن بيرت جوزنا يوم بكل بعثان مص بالحين الصباح لوقت جار ولا يستنونه إن شاء الله وحتما يديه فضافة وحكوري عليها بيرتي mid آفقيا مدو إلى إلى رب آفه حاجيس أو آف بصدر وهم بيوان ما يملون هردم حايبا دار ثامب أو برج ثامب حليب على بابي يبون هاي دمبلان قصانك فأصبحت قصة لي مضمص وقرين غلط مل مدوب النقاطة المضمص فتنادوا يسولو غن هنا الصباح دي أنا أقدو ساسيس كلهم لأن حلا يجون جاري صاجر مال على حاتك وبييرتي إن كنت هداك نصاري نساسيس كلن في قرطاس ساي فاندل قوة تجنبوا لي wa saabul jeenii uumyo yatakhaafatu isku qarsanay hadal oo seenada dadku u maqliin masakeenta ay xiraan inay wuxuu isinay be hadalku hoos kulahayu wuxu heli horay baan alla yid fur masana ilay kala maruha markay arkeen qaar uu ridayeen in la daaloon wadadii kan kasoo dhunyi beertii markay keen dadas ah oo madawadti oo baabaleey ma waxay dhayn wadadii tan maahay markaasay dib isugu noqon bal meena soo dhuminabaay dhayn naxan inagu maxruumana kuwa la hoojiyeen waan hoognay صان مي على حاله أن قوي مكذّد نارا لسنه من أذكوسكم من هالقارة واحدة سبحانه وتعالى واحد من هالفراد الكردي فركبه بابا سبحانه ربنا ربنا نعجاني إن خلنا وصان الظالمين أننا إليه عاصين فقبل بعضهم على بعض كم تركي مشترط كذالك وإلى عاصيان ومسيره كل عضوها الويلقانو فقبلوا وكسر الجسيم بعضهم بركض على بعض يتلاومون يواصلين يوم ألا صابط ألا كن الله ألا وضد عبيهن كلام مرضات كان مفاجأة على مسيرة تبعهن waxay dagan meel san caaw dhaway magay ah beer beelay qaan beer beelahaayeen saddex wiil beeyeen aabohod ayaa u raadinay khair badan oo beerta markay saddex oo saddex uu ka dhig jiray meel masaakiinta siin jiray meelna xeerkiisa siin jiray meelna iyadu u waa wad wadba soo wax galbayna soo waxna daaw soo gaanka meel gaasab indha ma ka dhacay siradi ya daqanka aadbo iyo salaqadi si ahsan ki si markay badaleed ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qowyada ugu badaliyo deertooda oran khalas oo barakada ka qaadan. Sadaqadu way ilaalisaa waxa la haysaa. Mid karno way ku kan. Wax yar ilaalis waxa kamid xataa diin taa, awoolad dadii, nafsa dadii, khaatim xumadii bay ka yar markaa rub subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo gu sheegaya dadkan waxan ku dhacay in khayr aad sameeyin jiray. و الشيطان إيا النقطة و أين نبعين كو الشيطان و أين نكون هنا و سبحانه وتعالى ما لو أبعينه أحد يأتي فأنت إلهي ربك و في الصلاة يرزقكم حاجة كي يمعد كما يستطيع إلهي سبحانه وتعالى قو براء كلمة حلال إلهي كد جاء سبحانه وتعالى دعاءة ضد الإسلام كي يكون دعينيان رعاء ضدك تحصيني و حلالة دعوه يفوحني ومركزة حسين يقول الله كو بركي ووحا يقوله إلهي كو بركي وأنه يقول الله كو بركي وحبه محمد رم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فروحا دونك جعل بكور رميئ ووكا مركزه وحوي وجعل بين كان صغير صغير الله ينرحوه هل كان صغير صغير هل بان امتحاني و الله سبحانه وتعالى كما برونا صنم تعني اصحاب الجن اذ وقتي اقصموا ادارتنا اصحاب الجن ويلا يسلمون من مصبحين ولا يسلمون ان شاء الله ميدين باركي فيه وكيمت من يدين عليها بيرتي وحق توافاي او كيمت بلايا قطمت ربي ربي عاجي سويات من ولا حالم نايمونا شال صبري قوس ماي ويوردين قالوا ميل مدوبين غطوا باباي فتنادوا مصبحين على ان ان كان wantara koow mi taxaftoon iyo wadalka isku qarsanay oo dhaaya laayad kulan nahayow maalaykum isoo min skin manta ilka kaso galin si uu abayn sanje wayna nasan wagaa duu ala hadd quran ku shibay ku kalayheen qaadir iyagu awoode waxay goansaday inay dulyaan salaamaar oo markay keen qaalinaa al-dalloono bayna wadadii wan soo نمي miyaana hore idin ku dhin soo galay sabab waxa insha Allah u dhax markad sanaan ka soo saanka waxa insha Allah u dhorta dha qaal subhana ظالمين wa ilayhi ba annazhana inna zalimna inna kunna zalimin inaga ilaahi qasana faqbal ba'duna alaban yitalamun waist laib iska wajiyo qaal wa hal ya waylana yukhanagu dhace أن يبدلنا إنه جوب الدرو خير منها وحاء نافع وحلاه يضرب خير النغض سوف أنا وتعال سأني من كان وكان حس ربنا وهو حقه رب جن أن يبدلنا إنه بار ثاني أنا كبا خير منها مثل خير بان إن أنا إله ربنا رب جح رب جن حجس شاقون يدنب جن النغض كذلك العلام دنب الجري العلام كذون على وصاص نوكن عذاب وليس عليه قول الملك نعوذ بالله كفرين وجديدين أمان وقت ان ضربه الى كره ما له والوكاه هلكنا إلا مرتك دم القفص او دقدودي وينو دلالي لاي وكاه الله سبحانه وتعالى في تروح الى عاصيه عذاب لو عذابه ساسا خوله لا أب بابيها سا ساسا اسا أب ولا عذاب الاخره أكبر من ذا الدينيه هذا الى يسن نكون وهي عذاب الاخره اكبر عذابك اخره كسبيدا كوي وليس ashyaanka iyo dunuubta waxay adoonkan kugu saameysaa wali ah xalana haddana waxa kayk kugu adoo gaana la ruuxo ilaahay ruuc salamaatin ee sheeydaan iyo naftaba been ku sheegay oo ربهم ku ilowsinaynaa al-mustaqeen dadka taqiinta waxay leeyihiin xamba rabbihim tabiqul akthisa jannatun na'im نعملو جنه واخو kasbo ni'mada xadiga laga heleley ee islaamka kalmujineysa kulay asiyo karmalo waraxan isku mid ka dhigay baa leey suubaanu taqala malakum gaaleyna wuxuu diga ma ka fiican markan ugu hooseen isku mid baan noqonay adunkan faro wasarayn oo ga sareen bay dhin jiraa khar malakum waxa idinku dhacay kee taqkuwan sabab kuuma is amalku waxaad leedeen قول لي ليه الله لواحد نفتي من جعش عن السينية ما كتابنا عاصف هاي سطانة حس طنب عليه سبحانه وتعالى أمركم واحد ليدين إنسان ونمت جفتة إيمان ونبع علينا أضحوش ماذا هذا بارقة بارقة سفجارية إلى يوم القيامة ما أنت إن إنا لكم مساصا إن كضار دارتي علي إن لكم لكم ليدين لما تحكون واحد إنكم جواسطان واحد إنكم حكم سطان أو جواسطان إن ليدين مساصا إن كضار واحد صار نمت جو الله هذا السلام ايهم قال بذلك واحد ايشاكتين زعيم كفلك وهو قولا اخر الو دين دونك بلان قاضية و كفلك بالسؤال ام الله موحي لين شركاء و اله يشرك الله فليأتو هل يمادن بالشركاء شركاء الله ان كانوا هدين صادقين قرن شيري و يذكر فصل نبي الله محمد يوم معلنة يكشف الى فايدة عن ساقن معلنة ردنك الى فايدة و يدعون عدد الله ياري الى السجود سجود حقه فراي صدقون ما اودا رسول كاعدا فسر صلى الله عليه وسلم حديث انه البخاري سحيس وكوري يغشى ربنا عن ساق يوم القيامه الهي بعماله قيامها ساق يسقى وชนن ايسو يقان اي رسول كينو شير اي واجبك انان روين كل من هو مومن برسول صلى الله عليه وسلم وخا سجد اي هاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كسا ودونيا منافق ان يسجد فيقول ظهره طبقا لحك له النقن عندما دونيا ان يسجد وادخى وي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الى انه هو ترى له لافكله وبخى ومر سو توسي مر لحك كله رسول صلى الله عليه وسلم هذا ايه تفسير يوم يخشى عن ساق ويد علم الى سجد الى faray sidii uuna magaawadaan khaashcadaan way duulaysatay absaar umindhool tarhaq qoon waxa daboolaysay dilaytin diliba dabare oo waxan marar badan sheegnay rasuulku waxa sheegay quraan ja iyagoo leegoo sawir baryaal aan la keenad taas u duulaysay dadal baa dusha kabiis taaga waqad kaano xayayeen aduunki iyaduuna kuwa loogu yeer ila suujid salaad qoom waxaa dhowr koodu kala baxayo sujuudii kala rukuuci kara baa salaada uu yeel jiray banii subhaanahu wa taa waqadkan waxay ahayn waa dunyadii idican qof laagu yeelo sujuud oo ma salaamay oo ahraad من حيث الله يعلم ستار خيوا على القبط استلته الحوي وروى له عسى وعهمل الصيني أو حار الله الصيني وعصر من حيث وارهابين صو وحى كل حد جرئه إلى وتر ك المركي اللقبط إن الله يملي للضالين سر سلكوا حتى إذا أخذوا لم يفند مرم بس رب الله الصيني يلقبونه يرب مرم يستجكوا كود فذرني ومن كديه بهذا الحديث روح القرآن كبيني أنا قال نوي من حيث ما لبناها واعينا لا يعلمون وحن قبنا إن أمريكا يقول أبينوا عليه سبحانه وتعالى وأملي ونكرن لهم إن كيد كيد كيد متين وعدي إسراء كيد وعدي فرع عن هرب أنا انقفت أو عن أن هرابي الله سبحانه وتعالى لبناها واعينا كيد كيد وعدي سألهم بالسؤال أ أ أ أ أ أم تسأل من حال سؤالك أجرًا من سؤالك وفهم يغ من مغرمي waxay ku diidan yihiin min magaran garamadi iyo xaaley ma mad qorana lagu xisley mentor waxa su'aalaytay ay xaaley awoodi way iska dhiyiyaano masadarta bay ku diidayaan kaaga carrayan an inda mawxaabto ah al ghayb ghayb kamiy akhtoro oo qorto 100 qoraan maghayb لحكم ربك الروح ده أسر ورجعه وقل لي كصبر حكم كالربي سبحانه وتعالى لا السابق قدري يوحك الله فوقنا كصبر ولا تحقون هنو حقا لا أنتو كصاحب القوت كيم ماللهي صاحبك هو هذا إذ وقت الناداء واللواقي ماللهي علوشي هو مكثوم يسوى اللعبوريين يسوى ملوك أي كب الحدوء وصدح ملوك في ظلمات ثلاثة إلى شق صدح ملوك يسوى كل حجرة هبين إيو م baddi saw ku bax jirta inta uu wado ayu halka ka dhawaaqay allah ilaaha illa anta subhanak allah wuxuu geysaa saw kale hanuqnaa sabri waay nabi yunus dawa kan saw marar badan oo ugu yaraan laba jeer waxa inta aad kaysan way doonta qoray oo doontii laga عمل في أذكار تسيء الناسوم رجعت لما رأيته وحني مرة خير قاضي عمل كان صالح لما رأيته سامري بعض كالوفرة إلهي وما قدرت في... إلهي بيكبري أنا مركع صل الله عليه وسلم مركع عليه إذا نادى هنقولين كصاحب الفوت حاجة سبير تاخذو حسبي وين بقوله صلى الله عليه وسلم وارتفقون هنقولين كصاحب الفوت أوكر إذا وخطي نادى ونواقي وهو مقدوم isiga murug laga عبر صنو cabursano madawyaal xad ku على ala waxa loola inta daarako haddiina helin oo ina hareerin ka dab tagnay naxme min rabbi naxme haqa rabbi ka tirtay la nimida wala tooyilaa bil caraay meel banana oo madmun isoo ilaay aktiisa loo araysan yahay oo lacay ayalla tooyilaa banana lagu ma toore meel inta lagu tooray caanba waan batna cali shajar marka الله سبحانه وتعالى ta'ala xaristay ilahay waxeeyu hadayna إلهي heelin saber laanta u sii roo sayso rasuul dhana la doortay ha وتعالى subxana wa ta'ala ma qoolayn madmuub mid ilahay raksa ayay sano caaym lawla anta نعمة hadayna heelin nimo nimo oo min rabee rabee haa siga ka haatay lanibida waa la toori lahaa dil caraayso wax la shebin ilahay uu rabo maaliska am uu waxaa lagu tooranay nalciib dha oo bananaa dil carad si qaraad oo baabilsa ilaa madragaa karo halkaas ka soo baxay oo madmuun isoo wiiilay ayktiisa ka ceybesano caayna fajtabe wa يكدوا حيولهن الذين كفروا فوق جالوهن ليزيل قومك إني كهد سيان بأفسارهم إيشوا أنا كإيان بقول له وين بالي وتعالى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء قدرك كهر مرجلي له أنا إيشا جري لك مرة رسول صلى, صلى الله عليه وسلم الروح إلى قبر وماذا يروح قدر كإيان كدب واه إيشو أيه رسول صلى الله عليه وسلم كمزج قبر حتى أركب رسوله كبازوشه إنه يقتل القرس الدسك يجب أن يصلح منه وخطر رسوله صلى الله عليه وسلم يصبح قد عليك الحديث صحيح هو أيها سحابي أهدقوا رسول سان اللي يجري أهه قد ما حاكا قد أقول رسوله يجري نوعا أهدقوا رسوله يصبح مركب وارد كان رشد صلى الله عليه وسلم مرقزر رسوله أعرض عن أن تنكروا فيه لما يقتل أحدكم ساحب وارمك من حولك ودليه مرقد وحو جعشى قرأت الروح إيمال كيسة مد بركة است أو تراه إلهها بركة إيش شاطسح الله رسول الله عليه وسلم سلام مرقد إيش لودويه ده رضي اللوبيه أيه برايا نكمو فوق أمرا إنه وجه مير إنه قامام مير إنه هو مير إنه لوجه فرقه الأم مركب وقع يوسف ووري وحطوا بحناقة مركب إيشو صادرته وحق الرسول صلى الله عليه وسلم مركب دعويا داد باجروا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أخري ضط يسون آخر السيو مركب إيشو رجع أي من هذا الحسن في سيرته فضعت كاد وين هو الثاني يا كاد وحولوا وادم الذين كفروا هو الجاودي ليزلقونه تعينه كاد سياح يقول قدام من بهوت لا ما سنعيد ذكره كان ما نعيبه القرآن كن علية عليه كن علية بيه أنا إشي كاد كبدو ليالي أنا عليه وسلم وتعالى ويقولون وحيه إنه رسول الله وما هو وحاء نعهيا يا قرآن كان ما إلا ذكر الموية ووعد ووأنو وشرف يؤيها إلى العالمين تعالى له سبحانه وتعالى وضوانه يا رومي أخره يؤيها ووأنو قلبي سعي نوريه اوغانيه يليه كخرا عالم كان دم بودي كوي هي الله سبحانه وتعالى والله اعلم